itä sul sila til ardu sila laha o a raja til ardu af kalaha o a la يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثل قال ذرة خير يره ومن يعمل مثل قال ذرة شر يره الله الله أكبر